وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفقون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ رَأَوْهُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ومن الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو ولله خزاه السموات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون ليرجعنا إلى المدينة لا يخرجن لعز منها لذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأقم من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون